سورة الأنسية شركة والزانية لا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 هداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله والخامسة أن غضب الله you know 118. لمسكم فيما أذقتم فيه عذاب عظيم 119. إذ وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو علم 109. أعودكم الله أن تعودوا لمثله أبداً ولا ياتل اولي الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا Okay. غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم أبصارهم ويحفظ فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروج الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلين ليعلم ما يخفين من زينتهم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 وآتوهم مما لله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم عن البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن 119. مثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض 111. نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجه. الزجاجة كأن بلدر زيون قد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد زيتها يضير No uh -huh. يُسَبِّحُ لَهُ يسبح 119. بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسب الضمأ شاه موج من فوقه موج من فوقه سحب. وَمَا إِنَّ اللَّهَ إِلَّا الْمَصِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ ثم سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ كَمَا يخرج ثُمَّ يَجْعَلُهُ وينزل فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خلاله وينزل مِنَ السَّمَاءِ لَيُبُلَّى اللَّهُ اللَّيْلَ أتوا إليهم الزائلين أفي قلوبهم رض أم رتاب أم يخافون أي حيف الله عليهم ورسوله بل أولا لأئكم الفائزين وأقسموا بالله جهدة إيمانهم لأن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعتهم معروفا إن الله خبير استخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا 119. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ونبئ المصير تضعون فيها بكم من وحين تضعون فيها من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلوا الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل الحكيم والقواعد من النساء التي لا يرجون نکاحا فليس عليهم فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن ويرى متبرجات بزينة وان يستعفن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمال. أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو مملكتم أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تكونوا جميعا اشْتَاتَا فَإِذَا دَخَرْتُم بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ بَارَكَتَ طَيِّبًا كَذَلِكَ يبين اللَّهُ لكم الْآيَاتِ نعلكم تعقلون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه. استغفر الله اللهم الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواء يصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أنيك